السلام عليكم هل تسمعون هل تسمعون شكرا جزيلا حي الله جميعا واسعد الله اوقاتكم حي الله شيخ ليس بالمساعد دعونا الاخ ضيف والموضوع مقترح من عندي الصهويات دعاني ان شاء الله اختم عدد المداخلات هو مدة المداخلة يا اي شي يختاره فانا اقبل اذا اترك المايك لا حتى يبدا بالمداخلات الاولى وشكرا لكم والسلام عليكم